يقولون كلمات ناصر الشغار يقولون اللي ضقت وانا اقول مفرجه يقولون اللي ضقت ضقت ما ضقت يقولون اللي ضقت وانا اقول مفرجه و عندي يقين لنا الله اللي يفرّجها خيول الأمل عندي على طول مسروجة و نفسي تفاولها مع الناس يا بهجة خيول الأمل عندي على طول مسروجة و نفسي تفاولها مع الناس يا بهجة يقول ان الزمن قاسي ولو ضاع محرجا لو ان الزمن قاسي ولو ضاع محرجا عسى الله علينا ما يضيق مخارجها عسى الله علينا ما يضيق مخارجها لقيت الصبر ينفع مع الضيق من توجه لقيت الصبر ينفع مع الضيق من توجه أباصبر عليها بالمسائر ودرجها أباصبر عليها بالمسائر ودرجها نقول لأيدي ضاقت ونقول ما فروجه وعندي يقول إن الله اللي يفرجها خيول الأمل عندي على طول ما سروجه ونفس تفاولها مع الناس يا بهاء خيول الامل عندك على طول مسعوده ونفس تفاولها مع الناس يا بهاء يقولوا دروب விந்தோரோந்திரோன் ஷாமல் دروب النشام اللي على العز منهجها, دروب النشام اللي على العز منهجها ادارك يا راسي عن الميل والعوج ادارك يا راسي عن الميل والعوج ما بنسى لا شفتك تكثر الجلجها ما بنسى لا شفتك تكثر الجلجها اللي وجدت وانا اقول مفرجه وعندي الله اللي خيول خيول على على طول طول ونفسي ونفسي مع مع الناس يا خيول الامل عندي على طول مسوجة ونفسي مع الناس يا يا يقولوا يا راسي تسمو واترك كل شيء وهرجه يراسي تسامى واترك كل شيء وهروجه مدى منك دروب الفخر تسلك بالأجهة مدى منك دروب الفخر تسلك بالأجهة فضى الله وسعى لسائل كهوس لك في جوجه فضى الله وسعى لسائل كهوس لك في جوجه هو الليل خير الخلق سهل معارجها هو اللي لخير الخلق سهل معارجها يقولون لي ضاقات ونقول ما فروجه وعندي يقين إن الله اللي يفرجها خيول الأمل عندي على طول ما سروجه ونفسي تفاولها مع الناس يا بجهة خيول الأمل عندي على طول مسوجة ونفسي تفاعلها مع الناس يبهى يقولوا انا خبرك متى قبل علم منجوجة انا خبرك متى قبل علم منجوجة تنقخ يا رسال فقبل تهرجها تنقخ يا رسال قبل تهرجها توكل على ربك ولا مضاع ما فرجه توكل على ربك ولا مضاع ما فرجه هو اللي يضيقها هو اللي يفرجها هو اللي يضيقها واللي يفرجها وانا قلت وانا اقول مفرجه அபூல் மசூஜித்தூலிய